يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكثر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار